القلب المجرمين ويله يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إممهين ألم نخلقكم مما جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدّعونا فنعم القادرون وإلّي يوم إذ ألم نجعل لرضك فاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواث يشام خاتو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 ها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالا توصف ويلو يوم إذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون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 المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكَعُوا لَا يُرْكَعُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤمنون